انهُ فَتَّرَ وَقَدَّرَ انهُ فَتَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ, كيف قدر ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا فِتْحٌ قال إن هذا إلا فحر يكثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر وما ادراك ما تقر وما ادراك ما لا تضقي ولا تذر لا تضقي ولا, ولا تذر نواحه للبشر نواحه للبشر عليها تسعة عشر عليها تسعة عشر وما جعلنا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن وما جعلنا عدتهم الا لِيَسْتَيْقِنَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَيْقِنَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولِ وَيَرْتَابَ الَّذِينَ آمَنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء نُودِ رَبُّكَ إِلَٰهُ وَمَا يَعْلَمُ نُودِ رَبُّكَ سَامِعُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ وَمَا هِيَ إِلَّا وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَاللَّيْلِ إِذَا أَبْصَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَطَهَّرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ إِنَّهَا لَإِحْدَى الكبر نذيرا للبشر بمن شاء لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ لَنَشَاءَنَّكُم أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كتبت رهينه إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون مُجْرِمِينَ عَادٍ مُجْرِمِينَ مَا سَلَكَتْكُمْ فِي سَقَر سَلَكَتْكُمْ فِي سَقَر هَؤُلَاءِ لَمْ نَكُ مِنَ ين ولن نطعيمهم امم وكن ناخوض مع الخائضين وكن ناخوض مع الخائضين وكن ناكذب بيوم الد حتى أتانا اليقين